بعض الذي تستعجلون، وإن ربك له فضل على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تك نصدورهم وما يعلنون.